رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويمين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يا رُشَنَا سَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيم قَرَبَّنَا كَشِفَ عَنِ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كَاشِفُ العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم في الرعون وجاؤهم رسول كريم أن أدعو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 كذلك وأورثناها قوم آخرين، فما بكث عليهم السماء والأرض وما كانوا من وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ المهين من فرعون إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّهَا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 ما خلقناهما إِلَّا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 تقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سودس واستبرق متقابلين.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 وَنَزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَى به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 من الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَاهَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَّةَ وَرَزْقُنَاهمْ وَرَزْقُنَاهمْ مِنَ طيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.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 إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر لنه ناس وهدى ورحمة لقوم قنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياتهم ومماتهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْمِنَا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 ویوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤككم النار ومؤككم النار وما لكم من ناصري